وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمر الناقض وأبو بكر بن النظر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن شعب قال حدثني أبي عن صالح ابن كيشان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله المسعود سعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف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 فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثه ابن عمر قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع ثم قال مسلم رحمه الله وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق ابن محمد أخبرنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال أخبرني الحارث ابن الفضيل القطمي عن جعفر ابن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المصور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر به هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو عوانة قال حدثنا أبو داود الحراني وابن مندثة في كتاب الإيمان من طريق محمد ابن يحيى الزهلي قال ثلاثتهم حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن شعف ثلاثتهم لهم أحمد وأبو داود الحراني ومحمد ابن يحيى الزهلي هؤلاء الثلاثة قالوا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم فهؤلاء تابعوا الشيوخ مسلم هذا عندنا ثلاثة والشيوخ مسلم ثلاثة يبقى الذين روىوا هذا الحديث عن يعقوب ابن إبراهيم ستة عمر الناقد دولة من شيوخ مسلم عمر اللي هو ابن محمد الناقد وأبو بكر ابن النضر وعبده ابن حميد دولة ثلاثة شيوخ مسلم في هذا الحديث وثلاثة الآخرون اللي هو الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود الحراني ومحمد بن محيا الزهلي فهؤلاء شتة يرون الحديث عن يحقوب ابن إبراهيم ابن شعب والسياق لإمام أحمد مختصر يعني الإمام أحمد روايته إلى قوله ويفعلون ما لا يؤمرون أما الباقي فلم يقع في رواية أحمد فنحن نقول ونحن نعيش يعني هذه المحنة الجثيمة التي نمر بها في هذه الأيام والتي تتمثل في هذا الكتاب القذر الذي نشرته وزارة التقافة المصرية الرسمية يسب الله عز وجل ويسب القرآن ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إن الله تبارك وتعالى حكم عد ومن تمام حكمته أنه لا يسوي بين أهل الفجور وأهل الصلاة قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار حاشا لله وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فمن تمام حسن الظن في الله عز وجل أن نعلم أن الله لا يسوي بين الفريقين لأن التسوية بين الفريقين هو عين الظلم والله عز وجل منزه عن ذلك هؤلاء الذين نشروا هذا الكلام ووصفوا الله عز وجل بأنه فنان فاشل وهذا الكلام أنا قلت الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي أول ما عرفت هذا الكتاب قبل أن يفتضح أمره في الجرائب والمجلات وصف الله عز وجل بأنه فنان وصف الله عز وجل قال خلق الخلق ثم انشغل عنهم أي أنه تركهم هملا ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان له زوجات تزوج يعني زوج شرع يعني كان له زوجات وكان له خليلات أي عشيقات وهي اللون الثالث من الزواج هو زواج المتع إن كان يتزاد يتمسع فلما يصدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة المصرية زي ما صدر آية جيم قبل ذلك قبل ست سبع سنوات عن الهيئة العامة المصرية للكتاب وكتب هذا الكافر بالله عز وجل الكتاب ده هو الآية جيم وإن هو بيقول أن رب العالمين ظلم حرف الجيم فلم يقم له وزنة ليه لأن حرف الجيم مجاش في الحروف المقطعة حروف المقطعة الف لام ميم الف لام ميم را الف لام ميم صاد حاميم عاثن قاد كاف هيعين صاد وخبرك صاد نون طاها كل دعوه المقطعة قال لك طب ليه ما جابش حرف الجيم فلإن ربنا ظلم الجيم أنا بقى اللحنس في الجيم فألف الكتاب ده علشان يرفع من قد حرف الجيم الذي أهمله رب العالمي وصرح بهذا الكلام تصريحا في مقدمة الكتاب وكتب الكتاب على غرار او على وذان آيات القرآن زي قرآن مسيلمة كذا وتقوم تنشر الهيئة العامة المصرية للكتاب اللي فيها مراجعين وللما حد يحب يطبع كتاب في أي مكان في الدنيا لازم يعمل رقم إيداع في الهيئة المصرية العامة لكتب كتب يعني المفترض أن هذا الكلام مر على لجان مراجعة على الأقل اللي بيطبعه شافر فكيف يمر مثل هذا الكفر البواح وتنفق أموال الدولة في هذا الكفر البواح ويمر عشان ينشر باسم التنويذ رب العالمين يوصف بأنه هو فنان وإحنا عدفين كلنا أن الله عز وجل لا يجوز لك أن تصفه إلا بما وفق به نفسك صفات الله عز وجل توقفية تتلقى عن طريق السمع حتى لو كان الصفة صفة مدح بين إحنا كبشر لا يحل أن تصف الله عز وجل بها لأنها تحقوا بتكون صفة مدح يعني لما, لما تقول الله عز وجل المهندس الذي هندس هذا الكون زي ما بعض اللي بيعمله مصطفى محمود بيكتب القرآن محالف تهم عصر وده لا يقول الله عز وجل المهندس الكبير الذي هندس هذا الكون آه الهندسة عندنا إحنا كبشر صفة مدش راجل عمال يهندس يهندسة يهندسة يعني ماشي إيه؟ مزاج ماشي بقى ملتبوا الكلام ده عندنا إحنا الهندسة بإننا إحنا كبشر صفة ندي لكن في حق الله عز وجل صفة ناقص فإزاي أن أقول الله المهندس وأترك الصفة اللي ربنا واصف بها قال بديع السماوات والأرض فهنا بديع هي دي اللي تصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يجود أن تصف الله عز وجل بأي صفة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة فلما يقول الله فنان اه فنان عندكم انتم سفر مات مثلا لكن حتى لو قفض ان يمدح الله عز وجل فلا يحل له آفل فكيف اذا قال فنان فاشل احنا عارفين ان كلامنا ده كل ما يشتين وان هذا الذي نصرخه لن يلقى صدا عند المسؤولين احنا عارفين ده كويس اوي اوي لان احنا نجربين القفض من زمان كم من منكر انكرناه ومع ذلك لم يحاكم المثول يعني ما يكفي أن يقال وزير الثقاف أبدا لابد أن يحاكم لو الدولة دي دينها الرسم الإسلام فعلا كما هو منصوص في الدستور ينبغي أن يحاكم هذا الوزير مش يقال يقال دا ما ينفعش ما ينفعش أن يسد رب العالمين على رؤوس الأشهاد كإن إحنا أمة من الغجب ما لنا قيمة وإحنا عارفين أيضا إن إحنا برضو من نشكيمة عند من يحكموننا إحنا عارفين كده إن إحنا كم مهمل من نشكيمة برضو مهما ننكر مفيش مهما ننكر مفيش طب إحنا ليه بننكر ننكر حتى إذا نزلت لعنة الله على هؤلاء إحنا ننجو ننجو من هذا الغضب وإذ قالت أمة منهم لما تعزون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فاستفاد الذين أنكروا برغم أن إنكرهم ذاهب أدراج الغياء استفادوا إيه إنهم نجوا من لعمة الله ومن عذاب الله ومن ساقف الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه المرأة اليهودية اللي صورتوا عليه الخنزير أدنوا لأيوة يهودية ماشية عدوة لله ورسول ونكاية في المسلمين بتعمل كده والوزارة والجماعة اللي نشروا الكلام ده يهود لكن احنا اللي نشر الكتاب ده مش وزاد ثقافة في إخرائيل ولا في أمريكا ولا في إنجترا وفي مريطاني في مصر اللي بتنص على الإمدينها الرسمي هو الإسلام لا ينبغي لأحد القط مهما كان منصبه إلا يغضب قضية متعلقة بالله القضية متعلقة بالله عز وجل لفيش واحد اسمه ما يغضبش الذي لا يغضب بعدما وصل هذا الكلام كافر بالله العظيم كافر مرتد الذي لا يغضب لما يسب رب العالمين سب الله عز وجل كفر محض مجرد لا يعدد صاحبه بالجهل سبُّ دين الله عز وجل كفرٌ مجردٌ لا يُعذر صاحبه بالجهل سبُّ النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجردٌ لا يُعذر صاحبه بالجهل أفيش حاجة ما غضبان زعلان متنرفز إن كان دا كله غير وارد في الثلاثة دولة وقد نقل الإمام إسحاق بن رهويز إجماع العلماء على كفر من استهدأ بالله ورسوله أو من استهدأ بالدين الله عز وجل لأن المعروف في عرف الدنيا كلها أن نتبأ داخل في باب واحد يتبه واحد يعني يقصد أن ينتقصه ودي مسألة بدهية كل الدنيا عرفاها ومصطرح عليه سبه يعني يريد أن ينتقص منه فالمسألة مش عايز علم المسألة لا تحتاج إلى علم توقير الله تعظيمه لا يحتاج إلى علم توكير الدين وتعظيمه لا يحتاج إلى علم توكير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أيضا لا يحتاج إلى علم فهذا الكفر المجرد احنا بننكره وننكره ونرفع أصواتنا بأعلى ما نملكه إنكارا لهذا المنكر لأن هذا هو حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق هذا الإسلام الذي يشرفنا أن ننتمي إليه قراءة هذا الحديث هو المقطع الأول ما من نبي أرسله الله عز وجل أو الله عز وجل في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب لا يدافع عن هذا الدين إلا حواريوه وأصحابه ونسأل الله عز وجل أن نكون من حوارييه الذين يدافعون عن هذا الدين لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الشرط الذي يكون المرء به من حواريه فقال عليه الصلاة والسلام يأخذون بسنته ويقتدون بأمره الأيام القادمة دي بتسفر عن شيء ما كنا نتوقعه ولا في الأحلاف وهو أن يظهر هذا الكفر البواح كفر بواح ما كنا نظن أبدا أن يظهر هذا الكفر في زماننا إن تتوقع أعظم من هذا بعد ذلك وتوقع أن يمضي الذي يسب الله عز وجل إلى بيته آمنا وإذا كانت وظيفة حيات رطحة أيضا لن يفصل من وظيفته والحوافذ أيضا لن تفصل من مرتبه وسيعيش وسيرتقي لازم تعمل حسابك على المسألة دي حتى لا تموت من الكمل وقلبك لا ينشط النصفين وكبدك لا يفتل لازم تكون عارف القضية دي طيب كيف نستعين على هؤلاء تستعين عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى يستنون بسنته ويقتدون بأمره إذ أنه قبيح جدا أن تكون أنت من المخالفين لله ورسوله ثم تريد أن تنتصر على عدوك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الشديد الرجل الشديد لما قال من السرعة فيكم من الرجل القوي؟ قالوا الذي يفرع الناس لما يدخل يلابط أي حد يغلبه قال لهم لا ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو ده الشديد فإذا ملك المرء نفسه ملك غيره إذا كان عاجزاً عن أن يملك نفسه فهو أعجز أن يملك غيره الشديد الجماعة العزين يقيموا حكم الله في الأرض وتدخل بيته تلاقي بيته مفتوح على البحر في كل مخالفات يبقى دا يريح نفسه لأنه مش ممكن يوصل للحكم أبدا وأقصد بهذا بالحكم يعني الحكم الذي يعلي كلمة الله يكون الحاكم يكون رجل على وزان الخلفاء القدامة والأمراء العادلين هو عاجز إن هو يصلح بيته من جوه احنا نعرف ان اول اسباب الاستقامة تكون تنبع من الشخص نفسه فانا امرأتي لا ترتدي الحجاب وبيتي في تلفزيون واولادي منهم اللي بدانسك وحلقين لحاهم ولا يصلون في المسجد بل قد لا يصلون اساسا ومع ذلك عملا اعقد الندوات وعايزين الشكم وعايزين مش عاكم نعمل ايه انا بقول له لا يا حمد هتفضل في المعجنة دي اطلق وصول عمرك لا تستطيع لا تستطيع ابدا ان تصل إلا إذا استقمت أنت على أمر الله عز وجل لا تستطيع أبداً أن تصل إلا إذا استقمت أنت على أمر الله عز وجل متى يكون المرء من حواريه إذا استنى بسنته واقتدى بأمره ولم يخالق رب العالمين ولم يخالق رسوله الأمين لا في دقيق ولا في جليل أنت مش مصلوب منك إن نتصل إلى الغاية الغاية دي مش بتاعتك أبدا لكن مطلوب أن تستقيم حتى لو ما وصلتش حتى لو ما وصلتش قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن ثاب معك ولا تطغوا أي لا تتجاودوا حدود الله يبقى عندنا الغاية مش تبرر لا إحنا عندنا الوسيلة اللي أحكام المقاطر المقاطر شرعي لدي كل وسيلة له شرعية جاي يبقى المطلوب مني أن أستقيم حتى لو لم أصل إلى هدفي في الدنيا بس أسلم الراية بس كم صحيح قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهر ويأتي, ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد طب النبي الأعمال يدعو في الناس وذهب إلى الله ورصيد صف ده ما كانش مستقيم؟ ما كانش بيدعو فحر لا والله كان بيدعو فحر وكان متبع للمنهج الذي أمره الله عز وجل أن يتبع وما حاد عنه ومع ذلك مفيش نتيجة مفيش نتيجة طلع رصيد وصف من البشر رسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام عشان يبين لنا حتى يبين لنا أن الوصول للغاية مش شغلة دي بقى هذا عمل رب العالمين يوصلك أو ما يوصلتش تبع حكمته سبارك وتعالى وتبع أمره وقدره وقضاءه إنما أنت تستقيم لا تخالف بدعوة أنك أنت عايز توسك لا يبقى أول شيء حتى ننتصر به على الحملة الكفرية القادمة أنا بقول لكم أنا كنت أتوقع أن يكون في كفر بس مش بالسرعة دي مش بهذه السرعة كل, كل يوم كتب بتشتم الرسول عليه الصلاة والسلام بتشتم رب العالمين والصحابة بتشتم رب العالمين وفاكريني المسألة دي من حرية الرأي والمسألة فيها أخذوا رد لا دي ما, ما ينفعش فيها لأخذوا رد ما يفطح فيها واحد يشتم رب العالمين يقتل على طول حد القتل لو أن لي بكم قوة لو أن لي بكم قوة لو, لو أننا لنا قوة مع هؤلاء ما تركناهم أحياء على الأرض وهذا حقنا هذا حقنا هذا إلهنا ما عندناش أغلى منه ما عندناش أغلى منه لما هو أي سبط يبقى إحنا حياتنا لا شقين حياتنا ليس لقيمة إحنا خراف نعاج أوصفنا بأي وصف مع الاعتذار للخراف والنعاج برد ما كنت أتوقع أن الكفر يأتي بهذه السرعة طيب إحنا عايزين نرد على هؤلاء وليس في استطاعتنا أكثر من هذا اللسان الذي نتكلم به وعايزين وعارفين أن أمواج الكفر العاتية قادمة وبتقور أعظم بكثير من الآن أين حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين أصحابه إحنا عايزين بقى الحوارين دولي اصنع عايزين يظهر هؤلاء وهو ده وقت الظهور الحقيقي انت عشان تنتصر مع هذا الضعف اللي انت شاعر به لذا لازم نرجع الى انفسنا مرة اخرى وننظر هل نحن اقتدينا بسنته صلى الله عليه وسلم هل الاوامر على الاقل التي تتنزل على معنى الوجوب. هل احنا عملناها مش هقولك الاستحباب اوامر المشروع والاستحباب ده مسألة واسعة او انا بقولك الاوامر اللي هي على الوجود أي التي يجب عليك وجوباً أن تفعلها هل نفذتها كما أمرك الأول ننظر إلى الوجوب الأول وبعدين ننظر إلى الاستحباب أنا مش هأمرك أنت أنك تتصدق وانت عليك دين مثال مديون ما بيتصدقش سدي دين الأول فهذا الذي أمرك الله عز وجل به أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم به هل إحنا نفذناه الأول أم لا إذا نفذنا الأوامر اللي على الوجوب يسهل علينا تنفيذ الأوامر على الاستحباب قل أن تجد رجلا متلبسا بمخالفة الوجوب إلا وهو فاقد للورع وأنت لو دققت في ورعه لوجدته نوعا من الوسوات وليس ورعه ودي من العقوبة من العقوبة تكونش رجل مقصر فيما أوجبه الله عليه وممكن تتصور يتورع وما تورع فيه سيكون من جنس الوسوى وليس من جنس الورع فستجله أيضا عقوبة له بيتورع عما أحله الله له وهو يظنه ورعا فيعاقب بالحرمان ويعاقب بأن لا يأخذ أجرا فهذا يقولنا الكفر البواح بيحتاج منا كغرباء وكممثلين لهذا الدين ان احنا نرجع الى انفسنا مرة اخرى ونعرف ان الجديه مجد مش اول عقبة ليس هذه اول عقبة فتعترضونا وانا في محاضرة من محاضرات الاسبوع الماضي واحد اداني شريطين قال لي اسمع الشريطين دول الشريطين دول عبارة عن ايه ندوة كسب التلفزيون معرفش اسمها مسبير او اسمها حاجة زي كده زي ما انا كلمت من مقدمة الشريط الندوة دي جامعة اللي كان المحاوب كان امرأة متبرجة وجماعة من صحفي روز, روز اليوسف هذه اللي هي شغلتها ما تطعم على الدعاة إلى الله بفتكره الله ورسول بيكرهه ربنا وبيكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أقول هذا الحكم وأنا مستريح ما يجيش واحد يقول لي انت دفلت قلبه مش محتاج أدخل قلبه مش محتاج أدخل قلبه ليه لإن إذا كان هناك طرينا في الخارج فدلوا على بغض الله ورسوله أنا أدرحكم على اللي فقالوا وإحنا هذا المعنى حققناه أكثر من مرة في هذه المجال فدلوا بيكرهوا ربنا وبيكرهوا الرسول عليه الصلاة والسلام عايزين يعبدوا ربنا بطريقتهم هم فقط فالندوة دي ساعتين الندوة دي كلها علينا أحنا إحنا من وجهة نظرهم نبط شيطاني دمّل طالع في جسد الأمة وعايزين يستأصلوه وعملين يفكروا إزاي يستأصلوه وإن إحنا عملنا غسيل مخر للناس وإن إحنا اللي علمنا الناس الإرهاب وإحنا اللي علمنا الناس القتل وإحنا اللي علمنا الناس تبكي الدماء كل نقيطة أصدقوها بنا وإن أي شيخ من المشايف يجي واحدة تسألوا سؤالوا خدي رقم الموبايل بتاعي خدي رقم تلفون وكلمين وكلمها ويصطد وكذلك وإني لابد من اتخاذ قرارات وإجراءات وإلى آخرها احنا بنقول بالفم المليار نحن يوم انطلقنا للدعوة إلى الله عز وجل ما كلفنا أحد أصلا أني احنا ننطلق إنما انطلقنا من الشعور الحق من الاحتاج بالمسؤولين رأينا ان هذه الامة تحتاج الى من يردها الى دين الله عز وجل بعدما فقد اكثر الناس الثقة بعلماء الدين الرسمية الذين تقلبون كل يوم وانا مش محتاج اقول لهذا الكلام الناس كلها عارف هذا الكلام وانا لا احتاج على هؤلاء انطلقنا الى نصرة السنة وكل هذه الثمرة بفضل الله من جهد هذا الصف الأول الذي بدأ الدعوة من أواصف السبعينيات فنحن يوما طلقنا ما أخذنا الإشارة من أحد ولا تقضينا من من, من أحد أبدا ونقول هذا الكلام ليس من, من بل الله يمن على من يشاء من عباده أموالنا موظفة لهذه لهذا الدين وإذن ننتقل في كل مكان من على حسابنا الخاص وإذ الناس الذين يأتون إلى بيوتنا ونطعمهم ويشربون ويأكلون من جيوبنا ما أخذنا من خزينة الدولة فلسا واحدا ومع ذلك نحن منطلقون حتى نوقف يعني لو أكون الصبح لمن نؤت تكلم خلاص حينئذ نكون أعذرنا إلى الله عز وجل وفعلنا كل ما في إمكاننا لكن أن يوصف الصدف الأول الذي دعا إلى الله عز وجل وكان هذه الصحوة في بلاد المسلمين من نساج عملهم بفضل الله وليس من نتاج العمل الرسمي وأنا أقولها بالكم المليان والدنيا كلها تشهد على هذا الكلام وأن كثيرا من السنن أحياها هؤلاء الشباب صلاة العيد لما كنا ندعو الناس إلى صلاة العيد كانوا يغرأوا الميادين ميئ ويملوا الاستاد ميئ وكم من مرة أفتى هؤلاء ببدعية الصلاة في الخلاء صلاة عيد في الخلاء وسمعنا هذا هذه الفتاوى على مدار سبع ثمان سنين ثم بعد أن أظهر الله عز وجل هذه السنة خدوها مننا احنا بنقول لهم هني احنا ما نقصدش ان احنا نفضل رؤساء ولا نفضل كده في زعماء احنا يا جماعة هنفضل في الثاقة ورضيين ان احنا نظل في الظل طول عمرنا بس تعملوا السنة نفيه السنة لما كان بعض اخواننا بعد ما اتاخد خلاء العيد مننا بعض اخواننا قال طب نعمل خلاء قلت لهم لا يجوز واخنا اللي وقفنا ضد الشباب انهم يعينوا خلاء جديد المثالة مش متاز إننا بقى زعيم وأفضل أنا زعيم على طول لا إحنا كل اللي إحنا عايزينه أن تنضي هذه السنة إحنا عايزين ننشر السنة إنت عايزك بقى زعيم هنيالك لن نزعك في الزعامة خدها فإن الذي يحاكم ويعطي الأجل بصير. سبحانه وتعالى والمثائل ما بتختلفش عليه بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده قلنا لإخواننا لا تعمل خلاء لوحدك ممنوع لازم ترح تفلي مع المسلمين لان دايش معيه هدفنا ان احنا نعيد مع المسلمين وهذا هذه اللحة المنتشرة هذا النقاب الموجود اللي ما زالوا بيحربوا حتى المشاعاتين يعترفوا به سيعترفون رغم ألوفهم به وفعلا حتى فشت هذه السنة الوادبة في الناس من الذي يعني هذا هم الطائفة الأولى اللي هم يسموه من النبت الشيطاني اللي لازم يوقفوهم بأي وسيل هل توني النتيجة قال لك بقى إيه؟ كما أنه لا يجوز لأحد إنه يفتع عيادة إلا إذا كان مع بلجورس صيد ولا يفتع صيدلية إلا إذا كان مع بلجورس صيدلة ولا يبنع مارة إلا إذا كان مع بلجورس هندسة فلا يفتي في الدين إلا إذا كان أزهري ماشي يا جماعة فبيفتحوننا أبواب الجامعة الأزهري بعينه طيب الدولة تصريح بعينك طيب امتحنونا امتحنونا وشوف احنا نصبح ولا لا بعينك برضي إذن المثالة المفتود منها إيه؟ المنع وأنا أعلم وأجزم أن القرار ليس بأيديه القرار بيد رب العالمين مش حد يقدر في النهاية يعاقب على كلامه دي مثالة منتهية عن ذلك وإحنا عارفين أن الله عز وجل سينصر دينه حتى بالرجل الفاجر كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وهذا من ثمان عزه تبارك وتعالى ينصر الدين بعدو الدين اللي المتصور أنه هو يجهز علي عليه لا ده هو اللي ينصر وده من تمام عزته سبارة وتعالى فهذا ليس من العدل وليس من الإنصار أن يقل الرجل المستقيم اللي كلامه مال الدنيا يعني بكلينش البحر ولا تحت الأرض وكلامه واضح وبينقل مباهب العلماء الموجودة في الكتب فيقلق إنسلا هذا يقولنا باختصار حفظ وحسن وغيره غير محمودة ما هي المصلحة إن كل دون يكتفوا طب ما تحسن أداءهم يا أخي أنت شايت أن ده مثلا الرجل شارد شوية بدل ما تنظر من نظرة العدو تعال أقول له يا أخي أنت رجل شوية وربنا أنا في عبيد بس أنت قصنفل شكة الهلالين هي الأمة دي هتفضل غلمان سل كده من غير رؤوس هو يشرف أي حد إن من بقلناش رؤوس هذا لا يشرفه أحدا إن تبقى الأمة دي كلها غلماء ليس لها رؤوس هيقوم كل يوم بصعاب ومتاريخ وحاجات محطوطة مش عارف يوقفك مش عارف يقتلك طب يعمل ايه قالك نعطله بدل ماهو ماشي زي التروخ على الطريق المرسوف ده نحطله دبشة هنا وكمان دبشة هنا ينط من على الدبشة جايز يتكعبر رجله تكسر على ما يلف رجله وعلى ما يدلفها نكون عطلنا شوي ها بدل ما يوصل مثلا في خلال يومين ثلاثة يوصل في عشر تيام بدل ما يوصل في عشر يوصل في شهر عدت زي وبعدين يقول لك يا أخي جايز برضه من كتر مع كده من عدابش الكلام ده يذهب فيفكر انه يرجع خلاص فهو مش عارف يقضي عليك وهذه حقيقة وارفعة ما ينزع فيها أحد قطر أبدا فيعمل إيه؟ يعطله خلاص العطلة دي أخواننا أنا أرى إن هي في أصلحة نحن وأنا مستيقن إن إنها في أصلحة نحن العرب بتقول إيه؟ أقوى العظم ما كسر ثم جبر تعرفين مواحد عظمة رجله كده تتكسر ويرح يجبسه ويقع عليها الحتة اللي تجبثت ما تتكسرش إنما تتكسر اللي تحتها لكن اللي تجبثت ما تتكسرش أبدا أبدا خلاص أقوى العظم ما كسر ثم جبر واخدارك فأنت بتاخد نبوت على ظهرك ما بيقسمش ظهرك صحيح بس بيقوين ودي مسألة احنا جربناها الضربات الإجهادية المستمرة دي احنا جربناه اشكتل نتيجة ايه اجدياد العدل لأن الذي يرعى هذا الدين هو الله عز وجل ونحن لا نريد أن نلقى الله خوانا احنا عزلنا تشرف بالدفاع عن هذا الدين نبضى المتشرفين حتى لو كان انتاجنا ضعيف يعني شوف أنا خطر لي الآن حديث سودى من في رضي الله عنه لما كبرت السن وخافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة نظر إيه إنها تبقى مرافق حتى لو لم يقسم لها شرط إن هي لما تمت بقى أم المؤمنين يفضل اللقب دا بتاعها لها على طول حتى لو كانت زوجة مع وقف التنفيذ بس في وهي أم المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإحنا جدنا تشرف ربنا سحسب يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم نحن نسأل الله عز وجل أن لا يستبدل لذينا أحد ونحن نقوم بخدمة هذا الدين على الوجه الأكمل ثم لا يكون أمثالكم في التفريق والجحود والنكران وعدم القيام بالأمانة إحنا عشان نغلب أعداءنا ونغلب خصومنا لابد أن نستنى بسنته ونقتدي بأمره وكل واحد بقى بعد المحاضرة دي يرجع ويقعد مع في شوفه هو فعلا نفذ الكلام دي وقال لا إذا كان قصر فيه ويريد أن يشرفه الله عز وجل بالجندي والعمل لهذا الدين فينبغي عليه أن يرجع مرة أخرى وينظر في هذين الشرطيون يستنون بسنته ويقتدون بأمره أقول قولي هذا أستغل الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين تتمت هذه المادة على الشريف الثاني